وَإِذَا سَارَ فِي مَنَاكِبِهِمْ ثَمَنًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا خَضَعُوا لَهُ وَلَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أنزل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 قال قسّم آياته والأرض ولم يعيا بخلقهم بقادر ولم يعيا بخلقهم بقادر على أي يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل, لهم ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبفون لا ساعة لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلا غن فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟